جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يا ايها الذين امنوا ان جاءت فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم ناديين فتبين ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم ناديين واعلموا ان فيكم رسول الله وَعْلَمَهُ أَنَّ فِي كُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنْتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَلَا يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنْتُمْ وَلَكِنَّ فبَ إلَكُم رئمَانَ وَجََنَهُ فِي قُلوبكُم وَكَغْهَا إلَكُمْهَبَ إلَكُمئمَانَ وَذََنَهُ فِي كلُلكُم وَكَغْه وتَغْرَهَ اِنَّهُمْ فِي كُفْرٍ وَالْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانِ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ, أولئك هم الراشدون فضلا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً فَضْلًا مِنَ اللَّهِ والله عليم حكيم والله عليم حكيم وان طائفهان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن دغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله فإن دغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيئ إِلَاءَ إِلَهِكَ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا فَإِنْ فَاءَتْ فأصلحوا, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ان الله يحب المقتصدين انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون فَتَغْفِرَ لَكُمْ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكُمْ وَمَا تَأَخَّرَ لَعَلَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نَسَاءَ عَسَى أَنْ يَكُونُوا مِنْهُنَّ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَائِهِنَّ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ وَلَا تَرْمِ أنفسكم ولا تنابجوا بالأشخاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ